إن هذا القرآن يهدي للتيجي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما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 من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموم مدحورا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ كَانَ سَعِيُهُمْ مَشْكُورٌ كُلَّنَّ مِدْهَا أُولَائِي وَهَاؤُلَائِي مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورٌ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 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صبيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسك كِن وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِن مَّتَّ رِضًا عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَوُجُّهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا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 ولقد صرَّفْنَا في هذا القرآن ليَذكَّرُوا وما يزيدُهُم إلَّا نُحُوراً قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبَتَ غَوِ إِلَى ذِلَّ عَوْشِ سَبِيلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يَقُولُونَ عُلُوَّ كَبِيرَ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 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا وإذهم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحورا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 وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين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 أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من ذخرف أو ترقع في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول وما من الناس يؤمن إجماعهم الهدا إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا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 فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْجَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ سَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا